بسم الله الرحمن الرحيم طاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين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 سَأَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْحَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ الْيَعْنِ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَصُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جانب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 وأدخل يدك في الجيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبَصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوا فَأَضُرْكَ إِفْكَانَ عَاقِبَةَ الْمُفْسِدِينَ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 فِقَطْ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا دخلوا مساكنكم لا يحق لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبس مضحكان من قولها.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 وتفقده قيرف فَقَالَ مالي لا أرى الهدى هدى أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا أذبحنه مبين فَمَكَثَ غَيْرَ عِيدٍ فَقَالَ أَحَقُّ بِمَا لَمْ تُحَقُّ بِهِ وَجِئْتُكَ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ رَأَتًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزّ أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهديتي فناضرة بما يرجع المرسلون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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدُّونَنِي بِمَالٍ قَالَ أَتُمدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ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 قال يا أيها الملأ أيكم يأتين بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لخوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك قرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي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 قال نَكِرُونَهَا لَهَا عُرْشَهَا تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَتْقِيلَ أَهَاكَ ذَا عُرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هو وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَهَا دَخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا غَآتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّتَهُ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرْوَدٌ مِنْ قَوَارِيرِ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاه صالحا أن يعبدوا الله أن يعبدوا الله فإذاهم فريقان يختصون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال كائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون تنظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين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 إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مقرا فساء مقر المنذرين قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما أم يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل لكم وأنزل لكم من السماء ما أنبتناه فأنبتناه به, فأنبتنا به حدايق ذات بهجة ما كان لكم ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بلهم قوم يعدلون جَعَلَ جعل الأرض قراو وجعل فلالها أنهار وجعل لها غواص وجعل لها غواص وجعل بين البحرين حاجزا إلهم الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضطر وإذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أم مين يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومين يؤسل الرّياح بشراً بين يدي رحمة؟ أَإِلَهُمَّ الله تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 Qul laa ya'ilamu man fi samaauat wa al-arzi al-gayba illa Allah Wama yashruun alyyan yub'a'thuun Bel iddara ka'ilmuhum fi al hum fi shak'in minha minha amoon وقال الذين كفروا إذا كنا تراب وأباؤنا إننا لمخرجون لقد وعذنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساقير الأولين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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء وَلَا تسمع الصم الدعاء إذا وَلَوْ مُدْبِرٌ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 تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوحنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحلقوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنهم 1. Jajalna الليل ليسكنوا فيه, والنهار مبصرا. فِي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر والسحاب سنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون Mangja, جاء بالحسنة فَلَهُ خير مِنْهَا فَلَهُ minha, مِنْهَا وَهُمْ mi, fezar, ja hum, وَمَنْ ammun. Mangja, abilħasanati, Haltu juzauna illa ma kun tum tamalun, innama umirtu anna budarobba, sii il-beldet ille sii faroma, hawala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 وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون